سريعة السمحاء أيها الناس أنزلته الشريعة السمحاء إن هذا القرآن يكفيه فخر أنه رحمة قضتها السماء With the wind, Kiitos! محكمات محكمات